بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقفنا عند قوله فهذا ما تقتضيه صرائح الالفاظ بعد أن بين لنا الأمر والنهي وما سبق أيضا قال فهذا أي المذكور سابقا ما تقتضيه صرائح الالفاظ لأن اللفظة او الحكم الشرعي أو ان شيء تقول دلالة الكتاب والسنة على الحكام الشرعية لها طريقان اما ان تكون بالمنطوق واما بالمفهوم هذان طريقان لا ثالث لهما اما بالمنطوق واما بالمفهوم والمنطوق لغه هو الملفوظ به هكذا قال اهل العلم منطوق لغه هو الملفوظ به والصلاح ما دل عليه اللفظ في محل النطق ما دل عليه اللفظ ما يعني حكم دل عليه اللفظ في محل النطق في محل النطق لأن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة يعني بالذات من اللفظ مادة الحروف التي تأخذ منها الحكم هذا يسمى منطوقا يسمى من فلا تقول له ما أف نقول التعفيف محرم بالنص من أين أخذنا هذا الحكم نقول بالمنطوق لماذا لأن اللفظ قد دل على عين التعفيف، فالتحريم أخذناه من قول فلا هذه ناهية، والتعفيف اف فلا تقل له ما أفن، فحينئذ نقول هذا دل اللفظ بذاته بنفسه بنطقه بمادته بحروفه دل على تحريم التعفيف، دل على تحريم التعفيف، فلا يتوقف حينئذ فهموا ما دل عليه اللفظ نطقا إلا على مجرد النطق باللف. لم يتوقف على أمر خارج وإنما من مجرد المادة من ذات اللفظ أخذنا الحكم أخذنا الحكم أما مثلا فلا تقول له ما أفن هذا دل بمنطوقه على تحريم التعفيف طيب لم يذكر الضرب لم يذكر الشتم لم يذكر اللعن السب لم ذكرها لم ينطق بها ما حكمها؟ تحريم لا شك من أين أخذنا من نفس الآية؟ من نفس النص فلا تقول له ما أفر نقول هذا دل بمنطوقه على تحريم التأفيف وبمفهومه على تحريم الضرب ونحوه إذن تحريم الضرب لم يؤخذ من اللفظ عينه وإنما أخذ تحريم التأفيف فقط ولذلك نقول المفهوم هذا اسم مفعول من فهم يفهم فهو مفهوم والمراد بالمفهوم هو ادراكه معنى كلام لكن لا من جهه اللفظ ولذلك عرف بتعريف مقابل للمنطوق المنطوق ما دل على الحكم ما دل على ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق فلا تقل لهما أفن هذا دل على حكم شرعي ما هو هذا الحكم الشرعي الذي دل عليه قل بالمفهوم يعني ما يفهم الكلام كما ساتي. مزيد ما هو الحكم المنص... المنصوص عليه بالمنطوق تحريم التهفيف ما الحكم المنصوص عليه من جهه المفهوم تحريم الضرب واللعن والسب والشتم إلى آخره فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ هذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ يعني ما يؤخذ من صريح اللفظ وهو المنطوط يعني من عين اللفظ من ذات اللفظ من نفس اللفظ ثم قال وأما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم وامما المفهوم الظاهر انه مستفاد اولا ونص الشيخ فوزان في تعليقه على ان المخطوط على المستفاد وامما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم في اربعه اعض هذا مناسب اما قوله اما المفهوم وهو المفهوم هذا فيه ركاكه لكن المفهوم الظهر الأولى المراد بها المستفاد. فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المفهوم بعد كلامه على ما يتعلق بصرائح الألفاظ الذي هو المنطوق الذي هو المنطوق المفهوم وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها من فحوى الألفاظ يعني ما نبه عليه باللفظ أو ما نبها عليه اللفظ وأشار إليه لا من جهة النطق. فأحوى الألفاظ المراد بها ما نبه عليه اللفظ فحينئذ يكون مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ المفهوم ما كان مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ فحينئذ فلا تقل له ما أفن نقول هذا قصد به باللفظ عينه قصد به الدلالة على تحريم التأثيف وقصد به ايضا الدلالة على تحريم الضرب ونحوه من باب أولى لأنه إذا علق الحكم على ما هو أدنى فعينئذ يستلزم المنع مما هو أعلى طريق الاولى لكن هل التحريم تحريم الضرب ونحوه مقصود باللفظ نقول نعم مقصود باللفظ ولا شك هل تناوله اللفظ الجواب لا إذن نقول المفهوم ما قصد باللفظ وتناوله ما قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ لأنه لو تناوله اللفظ لصار منطوقا ونحن نقول المفهوم مقابل للمنطوق وإشارة هذا عطف مرادا به التفسير وهو المفهوم أي المستفاد من فحو الألفاظ يسمى عند الاصوليين بالمفهوم ويسمى منطوقا إليه لماذا؟ لأنه إنما وصل إليه من جهات النطق الأول منطوق وهذا منطوق إليه فعليذ لما سمي منطوق إليه؟ لأنه في قوة المنطوق لأن اللفظ إذا تكلم به المتكلم وهو لغوي أو جاء في الشر فعينئذ له جهتان جهة مادة الحروف وهذا التي عنونا لها بالمنطوق وجهة من مفهوم أو فحوى الكلام وإشارة الكلام وهذا ما عنونا له بالمفهوم إذن يسمى منطوقا إليه وهو ما أفاده اللفظ لا من صيغته لا من مادته فأربعة اضرب فهذا وقع في جواب الشرط فأما المستفاد فأربعة أضرب يعني فاربعه انواع كأنه قسم لك المفهوم الذي يقابل المنطوق أربعة انواع الاقتضاء والإشارة والتنبيه ودليل الخطاب الاقتضاء قال وهو الإضمار الضروري ثم قال الثاني الإيماء والإشارة ثم التنبيه ثم الرابع دليل الخطاب وعليه قد جعل المصنفون دلالة الاقتضاء والإشارة من قسمي او من قسم المفهوم وهذا محل نزاع عند الأصليين محل نزاع عند الاصوليين هل دلاله الاقتضاء ودلاله الاشاره من المفهوم او من المنطوق من جعل المنطوق قسما واحدا من جعل المنطوق قسما واحدا وهو الصريح فقط المنطوق الصريح الذي يؤخذ من ماده اللفظ قال ماذا قال دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قسم المفهوم وليست من قسم المنطوق لماذا؟ لأن المنطوق هو ما أخذ من مادة الحروف فقط هذا قول القول الثاني بعضهم قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح منطوق صريح ومنطوق غير صريح منطوق الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بدلاله المطابقة أو التضمن والالتزام الغير صريح فحينئذ جعل دلالة الالتزام أو دلالة اللفظ على, لازم على خارج لازم لللفظ أو لمعنى اللفظ جعله منطوقا غير صريح غير صريح حينئذ يكون التقسيم هنا مبنيا على أقسام الدلالة الثلاثة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام دلالة المطابقة عندهم هي دلالة اللفظ على تمام المعنى دلالة اللفظ على تمام المعنى يعني يوضع اللفظ له معنى خاص إذا أطلق اللفظ وأريد به كل المعنى الذي وضع له في اللغة نقول هذه دلالة المطابقة سمي الدلالة مطابقه من قول مطابق نعل النعل, النعل. طابق النعل النعل كالإنسان إذا أطلق مرادا به الحيوان الناطق هذه دلالة اللفظ على كل ما وضع له في اللغة ولذلك عين اللفظ السعمل في عين المعنى الموضوع له طابق الفهم الوضع طابق الفهم الوضع لماذا؟ لأن اللفظ إذا دل على معنى فحينئذ إما أن يكون المعنى مساوي لللفظ عند الاستعمال وإما أن يكون أقل إن كان مساويا من كل وجه فهو دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المط على ما وافقه أين في لغة العرب على ما وافقه في لغة العرب فإذا أطلق اللفظ إنسان انصرف إلى معناه وهو الحيوان الناطق أما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء المعنى لكن في ضمن الكل فإذا أطلق الإنسان مرادا به الحيوان فقط أو أريد به الناطق فقط نقول هذا دلالة تضم يعني أطلق الكل وأريد به البعض أطلق الكل وأريد به البعض كدلالة الأربع على الواحد كما يقال اربعه العدد إذا أطلق فهم منه الواحد إذا الأربع تدل على الواحد ربعها وتدل على الاثنين نصفها وتدل على ثلاثة ثلاثة ارباعها فحينئذ اذا اطلق اللفظ اربعه وأريد به مسماه في لغه العرب ما هو الاربعه حينئذ صار من اطلاق اللفظ واراده كل المعنى وصارت الدلاله هنا مطابقه لماذا لان اللفظ طابق المعنى اللفظ طابق المعنى لكن لو اراد بالاربعه الواحد صارت الدلاله تضمن لماذا لان الواحد في ضمن الكل في ضمن الكل ولذلك يقول الشيخ الامين في المقدمه عليه رحمه الله يقول لو سمع رجل اخر يقول عندي اربعه دنانير قال عندي في جيب اربعه دنانير نقول دنانير ولا نقول ملايين فقال اقرضني دينارا واحدا قال لا انا ما عندي دينار هو ما قال الدينار عندي قال عندي اربعه فقال له اقرضني دينارا او دينارين هل يصح نفيه الدينارين عنده أو نفي الواحد جواب له يقول لو انت قلت عندي أربعة دنانير وهذه تدل بدلالة التضمن على الواحد إذن عندك دينار وتدل بدلالة التضمن على الاثنين نصف الأربعة وتدل بدلالة التضمن على الثلاثة ثلاثة أرباع وتدل على الاربعه كلها بدلالة المطابقه حينئذ لا يصح النفي إذا أطلق الكل لا يصح نافي تضمن الكل للجزء لأنه يفهم من إطلاق اللفظ مرادا به الكل يفهم منه البعض كما إذا أطلقت لفظ الصلاة على الركوع أو السجود نقول هذا دلالة تضمن لكن الاصل قال صليت أو قم فصلي يكون المراد باللفظ هنا الصلاة مدلولها الشرع التاب مفتتحه بتكبير تكبير بالتسليم دلالة لفظ الصلاة على مسماها الشرع نقول هذه دلالة مطابقة دلالتها على بعضها كالركوع أو قراءة الفاتحة أو على أي ركن من أركانها أو واجب من واجباتها نقول هذه دلالة تضم لأنه أطلق اللفظ الكل وأريد به البعض وليس بمجاز وليس بمجاز الثالث دلالة الالتزام دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على خارجين عن لازم له يعني اللفظ لا يدل له لا يدل عليه من حيث هو انما وضع لمعنى مراد في لغه العرب يلزم من اطلاق هذا المعنى وتوقف هذا المعنى على وجود ذلك الخارج فاذا اطلق اللفظ لزم منه المعنى الخارج مثل الاربعه الأربعة زوج فرد زوج عدد زوج ما يقبل القسم على اثنين او يقتسم من قسمين متساويين نقول هذا الزوج إذا أطلقت الأربعة انصرف إلى زوجية دون الفردية دلالة الأربعة على الزوجية دلالة التزام لماذا؟ لأن الزوجية لم تؤخذ من اللفظ أربعة ليس فيها كلمة زوج كذلك مدلولها الأربعة المعدود بالأربعة الواحد واثنين والثلاث هذا الأربعة وضع اللفظ لها هل مسمى الأربعة فيه معنى الزوجية الجواب لا لكن لكونها تنقسم إلى اثنين أو على اثنين وتنقسم إلى قسمين متساويين فهمت الزوجية, الزوجية فحينئذ نقول دلالة الأربعة على مسماه الذي وضع له في لغة العرب هذه دلالة مطابقة دلالة الأربعة على الواحد أو الاثنين أو الثلاثة الذي هو دون مسماه دلالة تضمن دلالة الأربعة على الزوجية هذه دلالة الالتزام دلاله التزام ما هو المنطوق هل هو الذي دل عليه اللفظ الحكم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقه والتضمن والالتزام او بالمطابقه والتضمن فقط هذا محل النزاع لان الحكم يؤخذ بالمطابقه من الشرع ويؤخذ بالتضمن ويؤخذ بالالتزام اذا دل الحكم على أو دل اللفظ على الحكم بالمطابقة أو التضمن هذا اتفاق أنه منطوق إنما الخلاف في ماذا؟ إذا دل اللفظ على الحكم بالالتزام هل هو منطوق أو لا؟ بعضهم أثبت أنه منطوق وقال ليس بصريح وبعضهم قال لا المنطوق الصريح فقط عندنا وليس عندنا منطوق ليس بصريح وإنما هو مفهوم هو مفهوم حينئذ نكون محل الخلاف في ماذا؟ فيما دل عليه من دلالات الكتاب والسنة على الحكم بدلالة الالتزام ولذلك بعضهم قال المنطوق قسمان منطوق صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو بالتضمن فقط نحو ماذا؟ نحو وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا هذا دل بمنطوقه على ماذا؟ دل على الفرق بين البيع وبين الربا احل الله البيع اذن البيع حلال والربا حرام من النص ماخوذ ما ماخوذ من من النص لماذا لان اللفظ قد وضع له حيث دل اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثله بين البيع والربا احل الاول وهو البيع وحرم الثاني وهو الربا نقول دلالة الآية هذا اللفظ على تحليلي أو إحلال الربا البيع حل البيع نقول بالمنطوق ودلالة النص على تحريم الربا هذا ما أخوذ من من المنطوق منطوق غير صريح نوع الثاني منطوق غير غير صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بالالتزام النوع الثالث من دلالات الالتزام لماذا لأن اللفظ مسلزم لذلك الحكم اللف مستلزم لذلك الحكم، فاللفظ لم يوضع لم يوضع للحكم الذي دل عليه بالالتزام، ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. لماذا؟ لأن اللازم يدل على صدق الملزوم أو بطلانه. اللازم يدل على صدق الملزوم أو بطلانه. إن صح اللازم، فالملزوم صحيح، وإن بطل فهو فهو باطل حينئذ دلالة اللفظ على شيء أو على معنى أو على حكم خارج عن اللفظ وعن مسمى نقول هذه دلالة التزام سواء كان بالعقل أو كان بالشرح لأن الكلام هنا في الشرعيات فأقيم الصلاة مثلا يدل على لزوم الطهارة لماذا؟ لأن الشرع رتب وجود الصلاة على وجود الطهارة مع القدرة فحينئذ كل أمر في الشرع بالصلاة فهو أمر به بالوضوء لماذا بدلالة الالتزام بدلاله الالتزام هل لفظ الصلاة وضع للوضوء أو للصلاة المعهودة مع الطهارة نفسها الجواب لا وإنما فهم توقف الصلاة على وجود الطهارة من أمر خارجي فحينئذ إذا أطلق لفظ الصلاة انصرف الذهن إلى ايجابها مع ايجاب الوضوء ولذلك نقول كل شرط للصلاة يمكن أخذه من قوله وأقيم الصلاة أقيم الصلاة بل أقيم الصلاة يدل على وجوب تعلم كيفية الصلاة لانه, لأنه مامور بماذا؟ بصلاه لا يدري ما هي في الاصل حينئذ يلزمه بهذا النص أن يتعلم كيفية الصلاة ويتعلم ويوجد كل ما توقف عليه وجود وجود الصلاة كل هذا ما أخوذ بي دلالة التزام لأن قوله أقيم الصلاة ليس فيه أمر بي تعلم كفية الصلاة كذلك اقيم الصلاة ليس فيه أمر بستر العورة أو بالتوجه إلى القبلة أو بالصلاة على مكان طاهر أو ليكون الجسم طاهر كل شرط وضع للصلاة فهو مأخوذ إيجابه من هذه الآية واقيم الصلاة بدلالة الالتزام. بدلالة الالتزام إذن إذا قلنا المنطوق صريح وغير صريح بعضهم قال غير الصريح يدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلاله الاشاره دلاله الاقتضاء ودلاله الاشاره وهو دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم حينئذ نقول قول المصنفون فأربعة أضرب هذا مشى على غير المشهور والا المشهور ان المنطوق نوعان صريح وغير صريح ودلاله الاقتضاء ودلاله الاشاره هذان نوعان من المنطوق غير الصريح وأما المفهوم فهو شيء خارج عن عن اللفظ بتاتا فأربعة أضرب الأول دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء دلالة الاغتضاء هذه سميت بذلك لأن المعنى يقتضيها لأن المعنى يقتضيها كما سياتي بيانه دلالة الاقتضاء قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية قال الاقتضاء هو الإضمار ومراده ان يدل اللفظ دلاله التزام لان الكلام كله في دلالة الالتزام أن يدل اللفظ دلاله التزام على محذوف ان يدل اللفظ دلاله التزام على محذوف هذا المحذوف لا يستقل الكلام بدونه لا يستقل الكلام بدونه لماذا لتوقف صدق المتكلم عليه لو لم نقدر هذا المحذوف لقلنا هذا الكلام كذبا فحينئذ لتصديق الكلام وللحكم على المتكلم بأنه صادق لابد من تقدير محذوف فحينئذ إذا دل الكلام دل اللفظ على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدق المتكلم عليه نقول هذا دلالة اقتضاء دلالة أو توقفه عليه عقلا أو شرعا عقلا او شرعا ستاتي الامثله في كلام مصنف وهو الاضمار يعني التقدير يقصد بالاضمار التقدير يعني اللفظ يدل على وجوب تقدير في الكلام كلام على ظاهره باطل على ما ذكره الصنيون فحينئذ لو لم نقدر لكان الكلام كذبا لكان الكلام كذبا وهو الاضمار الضروري اي ان الكلام المذكور لا يصح ضروره الا بتقدير محذوف كلام الملفوظ به لا يصح ضروره الا بتقدير محذوف وذلك المحذوف هو المقتضى ذلك المحذوف هو المقتضى اي الذي يقتضيه صحة الكلام يطلبه فعندنا مقتضي ومقتضى واقتضاء الاقتضاء هذا هو الامر المعنوي الذي هو الإضمار والتقدير فعله الفاعل والمقتضي هو عين اللفظ الذي يجب أن نقدر فيه كما مثل هنا لا عمل إلا بنية لا عمل إلا بنية يعني لا عمل موجود في العصر إلا بنية ومعلوم أن الأفعال والأعمال توجد صورها بدون النية كذلك توجد صورتها لا عمل إلا بنية يقوم يصلي فتأتي الصلاة وتكون موجودة صورتها لكن بدون نيه وجد إذا ما المراد هنا؟ لابد أن نقدر لفظا يصحح اللفظ وإلا لو لم نقدر لحكمنا بكذب اللفظ بكذب اللفظ ولا نقول المتكلم لا عمل الا بنيه نقول العمل يمكن أن يوجد بدون نيه يمكن أن يذهب في حج حجا كاملا بدون نيه ويصوم بدون نيه ويصلي ويزكي بدون نيه اذا وجد العمل والحديث هنا يقول والقول لا عمل يعني لا يوجد عمل الا مع مع النيه نقول ظاهر الكلام كذب فلا بد من تقدير يصحح الكلام لا عمل الا بنيه اي لا عمل صحيح لا عمل صحيح حينئذ صح الكلام او لا صح الكلام لذلك قال وهو الإضمار الضروري يعني ضروره لا بد لصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم لا عمل الا بنيه هذا مقتضي بكسر الياء بكسر الضاد مقتضي وصحيحا هذا المقتضى والمقدر او العمليه التقدير هذه هي الاقتضاء هي الاقتضاء فحيناذا نقول دل اللفظ هنا بدلاله الالتزام على محذوف دل اللفظ قوله لا عمل الا بنية بدلاله الالتزام على محذوف هذا المحذوف وجب تقديره لماذا؟ لأنه لو لم نقدره لكثار كلام كذبا فضرورة لصدق المتكلم يجب يجب التقدير كذلك كما في حديث إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان هذا أوضح أو رفع الخطأ والنسيان إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع الخطأ والنسيان وما السكره عليه لو اخذنا بظاهر اللفظ معناه لا يقع الخطا ابدا رفع الخطا عين الخطا غير موجود لا امتي معص معصومه صارت كذلك رفع الخطا والنسيان إذا لا يوجد نسيان وما السكره عليه يعني الاكراه غير موجود نقول لظاهر اللفظ لو وقفنا عليه لكان كذبا فلا بد من من التقدير رفع الاثم رفع الخطأ يعني خطا إثم الخطأ والنسيان يعني إثم النسيان وما السكره عليه أي إثم الإكراه إثم الإكراه لتصحيح هذا اللفظ ولألا يتهم بالكذب حينئذ بدلاله الاقتضاء دلالة الالتزام لابد من تقدير محذوف لو لم نقدر هذا المحذوف لكان الكلام في ظاهره كذبا لكان الكلام في ظاهره كذبا كذلك في حديث ذي اليدين اقصرت أم نسيت يا رسول الله اقصرت الصلاة أم نسيت صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين سلم من من ركعتين إذا سلم من ركعتين والأصل النهر ربعية إما أنه أوحي إليه وحي جديد بقصر الصلاة أو النسيان لا يوجد الثالث إما أنه نسي واما أنه وحي جديد قصرت الصلاة فقال اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال كل ذلك لم يكن لا قصر ولا نسيان لا قصر ولا نسيان إذن لابد من واحد قد وقع كل ذلك لم يكن إذن لم ينسى ولم, ولم يتجدد وحي بالقصر فحينئذ لما علم أنه لم يوحى إليه شيء جديد تعين الثاني وهو النسيان وهو النسيان وذلك جاء بعض الرياض بل نسيت يا رسول الله قول ذي اليدين هنا كل ذلك لم يكن محل كل ذلك لم يكن نقول هذا في ظاهره لو لم نقدر لعد كذبا في ظاهر الكلام قطع النظر عن قائله لو لم نقدر محذوفا تقديره في ظني ها لعد الكلام كذبا ولكن نقول بدلالة هنا لزم ثم محذوف لابد من تقديره كل ذلك لم يكن كل ذلك الذي هو القصر والنسيان لم يكن لم يوجد لم يقع مع أنه إذا نفي القصر تعين النسيان قطعا قطعا لماذا لأنه كما مر معنا أنه من قبيل الكل من الكلية ها ها ماشي من قبيل كليا من كل لا اخطأت كلية اما قول صاحب السلم فقد اخطا شنص الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع قلنا هذا خطأ اذا غلط فيه وصوب أنه من قبيل الكليه قبيل الكلية إذن الإضمار الضروري لصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم كما ذكرناه في الأمثنة السابقة. مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية لأن لا عمل صحيح لأن صور الأعمال يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم أو النوع الثاني يعني الإضمار الضروري لصدق المتكلم أو يكون الإضمار ضروريا لأجل لأجل الله هنا للتعليل ليوجد الملفوظ به شرعا أو عقلا يعني يتوقف عليه صدق اللفظ عقلا واسال القريه اللفظ هنا على ظاهره القريه ما تسال اذا لابد من محذوف واسال القريه التي كنا فيها والعيره العيره نفسها لا تسال وانما لابد من من تقدير محذوف واسالها للقرية هذا بالعقل أو الشرع كما سيذكره المصنف إذا أو ليوجد الملفوظ به هذا معطف على قوله لصدق المتكلم يعني الإضمار ضروري لأجل صدق المتكلم لصحة صدق المتكلم وضروري كذلك لصحة وقوع الملفوظ به يعني يتوقف عليه صحة الكلام إما شرعا وإما عقلا اما شرعا وإما عقلا شرعا مثل فافطر لقوله تعالى فعده من ايام اخر هذا في القضاء انما يكون لمن للمفطر اما من كان مسافرا او مريضا ولم يفطر نقول لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه القضاء اذا افطر اذا افطر مع ان ظاهر النص فعده من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى إذا فمن كان منكم مريضا ودخل عليه رمضان وهو مريض فعدة من أيام أخرى وجب عليه قضاء وبه قال ابن حزم رحمه الله سواء أفطر أو لم يفطر لكن نقول لا هذا شرعا لابد من تصحيح ظاهر وليس مراد فعدة من أيام اخرى أي فافطر لأنه لا قضاء لمن صام في شهر رمضان ولو كان مريضا أو على سفر لا قضاء شرعا لمن صام في رمضان سواء كان صحيحا هذا لا إشكال فيه أو كان مريضا أو مسافرا وأما النص ظاهره مطلقا أنه يلزمه القضاء ولو لم يفطر نقول لا لابد من التقدير لابد من من التقدير فعدة من أيام اخرى أي فافطر لأن القضاء لا يكون إلا إلا للمفطر فلأجل أن يوجد الملفوظ به شرعا وهو القضاء لابد من الإضمار هنا لابد من الاضمار هنا ومثل قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية مطلقا ولو لم يحلق رأسه نقول لا فحلق رأسه ففديه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففديه لزمته الفدية مباشرة نقول لا ليس هذا المراد لتصحيح اللفظ المترتبع أو الحكم لتصحيح الحكم المترتب على هذا اللفظ لابد من تقدير في هذا اللفظ فنقول فديه أي فحلق راسه ففديه يعني فعليه فديه خبر ابتدى محذوف فعده من ايام أخرى فافطر فعده من ايام اخرى أو عقلا او عقلا يعني يكون الاضمار ضروريا لاجل أن يوجد الملفوظ به عقلا يعني ما توقف عليه صدق اللفظ من جهه العقل مثل الوطف مثل قولي تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هذا كما سبق أن التحريم متعلقه فعل المكلف فإذا علق الحكم على الذوات نقول لا يمكن هذا الذات نفسها لا يتعلق بها الحكم وإنما يتعلق بماذا بفعل المكلف حرمت عليكم أمهاتكم قال لابد من إضمار بد من تقدير وهو حرمت عليكم أو حرم عليكم الوطء ومثل حرمت عليكم الميت أي أكلها أي أي أكلها هذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف هذا المحذوف يجب تقديره لذلك اختصر المصنق قال وهو الإضمار الضروري الإضمار يعني التقدير للمحذوف الضروري الذي يتوقف عليه صدق المتكلم أو وجود اللفظ شرعا أو عقلا شرعا أو عقلا الثاني من أنواع دلالة المفهوم الإماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه الإماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه يعني لحن الكلام الإماء والإشارة هنا قرن بينهما وإن كان المشهور عند الأصليين الفصل دلالة الإماء مغايره لدلالة الإشارة وهذا هو الأظهر الفصل بينهما لكن على ظاهر المصنف هنا أنه سوى بين الإماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه وحدده بقوله كفهم علية السارقة وهذا ما يسمى بيه دلالة الإماء إذن فرق بين دلالة الإشارة ودلالة الإماء دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل أن يدل اللفظ على معنى هذا المعنى ليس مقصودا باللفظ بالأصل وإنما قصد تبعا قصد تبعا يعني صار المدلول عليه من خارج اللفظ صار ماذا تابعا للملفوظ به لكن هل هو مقصود؟ الجواب لا إنما سيقة الآية أو سيق النص لبيان حكم يلزم منه الحكم الآخر يعني دل على ذلك الخارج عنه لأن الكلام في دلات التزام ليس في عين اللفظ كله مفهوم مما يتعلق به باللفظ وليس نصا باللفظ ليس نصا باللفظ وانما كله داخل في دلات التزام امر خارج عن اللفظ دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ هناك في دلات الاقتضاء دلات التزام لكن واضح انه لا يمكن ان يحكم عليه على المتكلم بصدق كلامه إلا بهذا التقدير وكذلك من جهة الشرعي ومن جهة العقل أما دلالة الإشارة فلا ليس عندنا ثم تقدير وليس ثم محذوف وإنما يساق النص لبيان حكم ما يلزم منه أمر آخر وهو حكم شرعي آخر فحينئذ يكون الذي سيق له اللفظ مقصودا بالذات وما فهم بالإشارة مقصودا بالتبع نقول بالتبع في الشر مقصود لماذا؟ لأن لازم الحق حق فكل ما لازم الكتاب والسنة نقول هذا حق ولا نقول غير مقصود إنما نقول مقصود بالحق. وهو حق مثل ماذا؟ كما فهم علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين كل آية لها حكم خاص سيقة لبيان حكم خاص لكن تركيب من الايتين فهم عليه رضي الله تعالى عن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر هل سيقة الايه لبيان هذا الحكم نقول لا وإنما بالإشارة دل اللفظ على أمر خارج غير مقصود من سياق اللفظ إنما سيق اللفظ لبيان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن الحملة والفصال في طام ثلاثون شهرا قال في الأخرى وفصاله في عامين أسقط العامين من الثلاثين بقي ستة أشهر عامين وعشرين شهر من ثلاثين بقي ستة أشهر إذن أقل الحمل ستة أشهر كذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام ليلة ليلة يصدق على ماذا على كل جزء من أجزاء الليلة فمن أول جزء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نقول هذا جزء من أجزاء الليلة ولفظ الليلة صادق على مجموعة تلك الأجزاء ففي أي جزء منها أوقع الجماع فهو حلال أحل لكم ليلة الصيام ليلة الصيام فحينئذ يلزم منه أنه إذا جاز له أن يوقع الوطع والجماع في آخر جزء قبل الفجر بدقيقتين لزم منه أن يصبح جنوبا إذن لو قال قال ما حكم من أصبح جنوبا ها. صيام صحيح ولا؟ لا صيام صحيح من الأدلة هو هذا هناك نصوص واضحة بينة لكن يسدل بالقرآن على هذا وهو دلالة الإشارة لماذا؟ لأنه أحل الوطء في آخر جزء من أجزاء الليلة آخر جزء الوطء حلال يلزم منه أنه بعد آخر جزء يطلع الصباح فحينئذ حرم عليه الأكل والشرب والجماع إذن سيصبح جنوبا حينئذ نقول دلت الآية بدلالة الإشارة على ماذا؟ على جواز صيام من أصبح جنوبا هل الآية سيقت لبيان هذا الحكم؟ الجواب لا لم تسق الآية لبيان هذا الحكم وإنما بدلالة الالتزام فهم هذا هذا الحكم أما دلالة الايمان فهي أن يقترن بالحكم وصف أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لصار حشوا ولعبا لصار حشوا ولعباً. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن الاسم الجامد إلى المشتق إلا لحكمة إلا لفائدة لا يمكن أن يقال السارق والسالقة فاقطعوا ثم نقول قطع هذا لم يترتب على السارق لكونه سارقا أو السالقة لكونها سارقه لأنه يمكن ان يقال الرجل والمرأة فاقطعوا أيديهم كذلك فيؤتى باسم الجامد ثم يبين الشروط لكن كونه يشتق من السرقة وصف للمذكر، ويشتق من السرق وصف للمؤنث، ويرتب عليهم الحكم الشرعي. دل على أن هذا الحكم هو دل على أن هذا الحكم مرتب على هذه العلة وهي وهي السرقة. إذن دلالة الإمام فارقة لدلالة الإشارة. دلالة الإشارة يدل اللفظ على حكم لازم للملفوظ به. لم يكن مقصودا بالحكم وإنما قصد تابعا أما دلالة الإمام هذه واضحة أنها مفارقة لها لأن الحكم هنا قد علق على مشتق اسم فاعل اسم مفعول لو لم نجعل الحكم مرتبا على هذه العلة لصار عبثا لأنه يرد السؤال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة يتجلد. فنقول لو لم يكن الزنا هو علة الحكم الذي رتب عليه لكان عبثا وحشوا وهذا دلاله الايماء وهذه يستخدمها الاصليون في باب القياس يعني يتوسعون فيها في باب القياس هنا قال التنبيه الايماء الثاني الايماء والإشارة وعلى كلامه هما بمعنى واحد والصواب التفريق صواب التفريق على ما ذكرناه وفحو الكلام ولحنه فحو الكلام يعني ما يفهم من من الكلام ولحنه كذلك عطف مترادف كفهم عليه السرقه من قول تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما كفهم عليه السرقه عليه السرقه في ترتب الحكم عليها من اين اخذناها لانه رتب الحكم على مشتق على مشتق وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعليه ما منه الاشتقاق فحينئذ كل حكم رتب على وصف اسم فاعل او مفعول فحينئذ نقول علة هذا الحكم هو كذا كما سيأتينا في طرق الصنباط العلة لكن لابد من التفصيل على ما ذكرنا فرق بين دلالة الإماء ودلالة الإشارة الثالثة التنبيه تنبيه الخطاب سمى تنبيه الخطاب وسمى فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب وهو الذي قال فيه وهو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة المفهوم في اللغة اسم مفعول من فهمة من فهمة وهو إدراك معنى كلام، فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم، ما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم، والصلاح ما دل على الحكم لا في محل النطق، ما دل على الحكم لا في محل النطق، إذن هو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ، إذا حفظت هذه العبارة تدرك معنى المفهوم مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة أشار إلى الأول بقوله التنبيه وإلى الثاني بقوله دليل الخطاب مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم قد يكون أولى وقد يكون مساويا أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم يعني لا يخالفه كالتحريم في قوله تعالى فلا تقل لهما افن هنا التحريم تحريم التعفيف ماخوذا من اللفظ من النطق وتحريم الضرب ماخوذ من المفهوم إذا باعتبار كون التعفيف تحريم التعفيف منطوقا به يقابله ما يصح أن يطلق عليه انه مسكوت عنه لكنه الحق بالمنطوق وصار مساويا له في في الحكم إذن مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وافقه يعني الحكم واحد لم يخالفه ما سكت عنه في الحكم موافق لما نطق به فتحريم التعفيف وحكم الضرب ضرب الوالدين نقول الحكم واحد المسكوت عنه وضرب الوالدين أو شتمهما نقول هذا حكمه مساوي للمنطوق به لكنه من باب اولى فحينئذ نقول المسكوت عنه قد يكون اولى بالحكم من المنطوق به لانه كما هو معلوم أن التعفيف قل ضررا من من الضرب فيهمه اولى بالتحريم المسكوت عنه المسكوت عنه حينئذ نبه بمنع الادنى من منع ما هو اولى منه الادنى الذي هو التعفيف منعه إذا من باب أولى وأحرى أن يمنع ما هو أولى وأشد منه هذا جاء ماذا جاء الحكم المسكوت أولى من المنطوق به وقد يكون مساويا كما في قول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون أصل الأكل في اللغة الأكل المعهود ما أكلها حرقها ما حكمه تحريم من أين اخذنا من مفهوم الموافقة لأن الحكم هنا مرتب على أكل أموال اليتامى أكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا طيب هذا ما أكل حرقها أو أغرقها ما الحكم التحرير من أين أخذناه نقول بمفهوم الموافقة هل هو أولى بالحكم الذي هو الاغراق والحرق هل هو اولى بالحكم من الأكل أو مساو مساو لان المقصود هو الاتلاف لا يجوز اتلاف اموال اليتامى سواء أكلها ام اغرقها ام احرقها بمطلق الاتلاف باي اتلاف كما هو هناك فلا تقل لهما اف نقول المراد به تحريم مطلق الاذى تحريم مطلق الاذى لكنه نص على الادنى لينبه على منع ما هو اعلى واحرق وهنا نص على الأكل لانه هو الاشهر هو الاشهر انهم ياكلون مواليتهم اما الحرق والاغراق هذا قليل إذا نقول مفهوم الموافقه ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ولذلك يسمى بفحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم الخطاب وبعضهم خص الاولى بفحوى الخطاب والمساوي بلحنه تحريم الضرب ضرب الوالدين هذا اولى اذا مفهوم موافق اولوي هذا خصه بعض باسم فحوى الخطاب وما كان مساويا كاحراق اموال اليتامى سماه بلحن الخطاب لحن الخطاب والمساله الصلاحيه قال التنبيه يعني تنبيه الخطاب وهو, موا... وهو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقه بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام يعني بدلالة سياق الكلام لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة فحينئذ إذا قال فلا تقل لهما أف العلة ما هي؟ الأذى أذى الوالدين محرم مطلقا العلة الأذى والضرب وردت فيه العلة وردت فيه العلة بل هي أظهر فحينئذ هنا قال بأن يفهم الحكم في المسكوت عنه بسياق الكلام لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم في أن كل منهما التعفيف وضرب الوالدين اشتركا في علة واحدة وهي أذى الوالدين أذى الوالدين الوالدين. هذه العلة تدرك بماذا؟ تدرك بفهم اللغة بفهم اللغة ولذلك لا تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى اجتهاد وإلى تحقيق أركان القياس ولذلك الأصح كما سيأتي أن الدلالة هنا دلالة لفظية بمعنى أنها تستفاد من اللفظ وليست قياسية كما ذهب إليه البعض لذلك نصه هنا قال بسياق الكلام يعني يفهم موافقة الحكم حكم المسكوت عنه للمنطوق للملفوظ به بدلالة السياق ودلالة السياق هذا السباق واللحاق هذا دلالة لفظية فحينئذ إذا فهمت لغة العرف فهم ماذا مفهوم الموافقة وكذلك المخالفة كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا فلا تقل له ما أفن هذا واضح أن الضرب حرام لاجتماعهما فيه علة وهي لا لا لا يظلم مثقال ذره يدل على نفي الظن في مثقال الجبل من باب اولى وأحرى الذي لا يظلمك في مثقال ذره ما يظلمك فيما هو اعلى من ذلك قال الجزري وبعض الشافعيه هو قياسه وقال بعضهم بل من مفهوم اللفظ اختلف الاصوليون في دلالة النص على مفهوم الموافقة. دلالة النص على مفهوم الموافقة. هل هي لفظية أم قياسية؟ هل هي لفظية أم قياسية؟ قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس. هو قياس. لكنه قياس جلي. قياس جلي. يعني قطعي. لا يحتاج إلى إلى نزاع. ففي آية الوالدين يقاس الضرب على التعفيف يقاس الضرب على التعفيف حينئذ نقول فقوله تعالى فلا تقل لهما أفن هذا لا يدل من حيث هو بمفهومه لا يدل على تحريم الضرب حينئذ نريد السؤال ما حكم ضرب الوالدين قلنا نبحث فلا تقل لهما أفن التحريم هنا معلق على التعفيف وعلته الأذية فحينئذ إذا وردت العلة في الفرع الذي هو مجهول الحكم بالاصل الذي هو الضرب إذا وردت وتحققت العلة حينئذ الحقنا الفرع بالأصل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر وإلى و وإلى معرفة الأصل ما هي العلة وما دليل العلة وهل هي مستنبطة أو مجمع عليها إلى آخره بد من توفر أركان القياس وتحقق الأصل والفرع والحكم حكم الأصل والجامع لابد من تحقق هذه الأمور كلها حتى يصير قياسا حتى يصير قياسا فحينئذ يقاس الضرب على في بجامع الأذى في كل ويقاس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الاتلاف في كل بجامع الاتلاف في كل هذا قول وينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وقال القاضي من الحنابلة وبعض الشافعية وهو نص عن الإمام أحمد بل من مفهوم اللفظ فعينئذ دلالة النص على مفهوم مفهوم الموافقة دلالة لفظية دلالة لفظية والمراد أنه مسند إلى اللفظ وليس المراد أنه دل عليه اللفظ لأنه مفهوم ماخذ بدلالة التزام أمر خارج فهنا نقول دل المسند الى اللفظ لا ان اللفظ ها تناوله وانما استند الى اللفظ يعني فهم لذكر اللفظ لم يؤخذ من محل النطق وانما اخذ ها لا من محل النطق مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا مقارنا لاي شيء مقارنا للمطلوب للمنطوق منذ ان نطق المتكلم باللفظ فهما معا دلالة النطق ودلالة المفهوم وليس احدهما أسبق للآخر ليس احدهما اسبق للاخر لماذا لانه لو ثبت دلاله النطق وجهل دلالة المفهوم لصار القول الاول وهو القول بالقياس وإذا كان المرجح الثاني حينئذ نقول لابد أن يكون مقارنا للمنطوق فحينئذ لا يحتاج إلى بحث ونظر بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى تحقيق أركانه من النظر والبحث وهذا القول الثاني هو قول جمهور الأصليين أن دلالة المنطوق النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية, دلالة لفظية وينبني على هذا هل يصح النسخ بمفهوم الموافقه ام لا من قال انه قياس منع ومن قال انه دلاله لفظيه جوز اذن يصح النسخ بمفهوم الموافقه وهو قاطع على القولين قاطع على القول يعني سواء قلنا قياس جلي او, قياس أو دلاله لفظيه قاطع على القولين يعني يفيد القاطعه ليس دائما لكن قد يشتركان قد يفيد القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق إذا ما الفرق بين التأفيف و... ماذا؟ وضرب الوالدين بل الثاني اولى بالحكم من الأول وما الفرق بين أكل أموال اليتامى وبين إحراقها لا فرق إذا قطع بنفي الفارق حينئذ صارت دلاله اللفظ على المفهوم مفهوم الموافقه دلاله قطعيه لا ظنيه الرابع دليل الخطاب دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه سمي دليل خطاب لان الخطاب قد دل عليه وهو مفهوم المخالفة هذا النوع الثاني من نوعي المفهوم مفهوم المخالفه ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا حده ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم إذا له مفهوم لكنه يخالف المنطوق كما هو المشهور في حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه يدل على نفي نجاسة الماء إذا بلغ قلتين هذا منطوقه بمفهومه يدل على تنجس الماء إذا كان دون قلتين إذن المنطوق نفي النجاسة والمحمو... والمفهوم ها حمل النجاسة إذن المسكوت عنه أخذ حكما يخالف حكم المنطوق المفهوم هنا مفهوم المخالفة سمي مفهوم المخالفة لأنه خالف المنطوق في الحكم ذاك يحكم بالتحريم, بالتحريم وهذا يحكم بالحل فحينئذ حصلت المخالفة بينهما أما كونه دل على الحكم لا في محل النطق هذا اشترك في الموافقة والمخالفة كل منهما يشتركان بأن اللفظ يدل عليه لا في محل النطق لا في محل النطق وأنه مدلالة لفظية وأنهما السند إلى اللفظ لا كون اللفظ قد تناوله ولكن ينظر الى الحكم هل هو مخالف للمنطوق أو موافق إن كان موافقا كتحريم الضرب مع تحريم التأفيف المنطوق به سمي مفهوم موافقه وإن كان مخالفا كالحكم بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين كان دون قلتين مع المنطوق الحاكم بنفي نجاسة الماء إذن هذا يقول نجس وهذا يقول ليس بنجس إذن تخالف وهو مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عن بعده كدلالة هذا مثال وليس بضابط كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عن عدا الشرع إذا قيد الشيء أو اللفظ بقيد يدل على أن الحكم محصور فيما قيد به فحينئذ يدل الحكم بهذا القيد بهذا التخصيص على أنه منفي في غير الحالة المنطوق بها ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا هذا قيد فكذلك حال والحال قيد لعملها وصف لصاحبها فحينئذ نقول ما عدا المتعمد حكمه مخالف لحكم المنطوق به كتخصيص كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا فيختص الحكم بالمذكور وينفى عما عدا وهذا الأصل في القيود الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أن الحكم إذا قيد بأي وصف سواء كان عددا أو ظرفا أو غاية أو صفة أو حالا نقول هذه كلها قيود مراده مراده لأي شيء تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عن عداه عدا لأنه لفظ زيد لمعنى في الاصل ولا يعدل إلى غيره إلا بثبت قال كخروج إلا المعلوفة بقول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة المعروفه ما هي التي تعرف صاحبه يعرفها والسائمة هي التي ترعى حول بنفسها في سائمة الغنم الزكاة هنا خاصه في سائمة الغنم سائمة الغنم سائمة هذا مضاف والغنم مضاف إليه ها اي نعم سائمه الغنم سائمة هذا مضاف وهو وصف والغنم هذا مضاف اليه من اضافه الموصوف إلى الصفة لأن اصله في الغنم السائمه من اضافه الصفه الى الموصوف من اضافه الصفة إلى الموصوف في السائمه في سائمه الغنم اصله في الغنم السائمه واذا قيل في الغنم السائمه والغنم هذا اسم عام يشمل المعلوفه ويشمل ها السائمه فاذا قيل في الغنم السائمه نقول هذا قيد له معنى حينئذ نثبت الحكم على ما قيد به اللفظ وننفي الحكم عما عداه فنقول الزكاه محصوره في الغنم السائمه فقط وننفي الزكاه عن المعلوفه لماذا لان هذا هو مفهوم المخالفه كتخصيص أو كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا فحينئذ المنطوق به في الغنم في سائمة الغنم الزكاة المنطوق به كون الزكاة ثابتة في الغنم السائمة المفهوم المسكوت عنه هي المعلوفة هل نثبت لها حكم الزكاة أو ننفيه ننفيه بدلالة ماذا بدلاله القيد الذي دل على كون المسكوت عنه مخالفا للحكم للمنطوق به وهذا هو حقيقه دلاله مفهوم المخالفه ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لا يساويان في الحكم لا يقال بالزكاه في المسكوت عنه كما هي في المنطوق لا في المنطوق تثبت الزكاه وما عدا ذلك فيما لم يقيد أو خرج بالقيد فتنفى الزكاة عنه فتنفى الزكاه عنه كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة خرجت المعلوفة فتنفع عنها الزكاة وهو أي مفهوم المخالفة حجة مفهوم الموافقة حكي عليه أو يكاد أن يحكى عليه الإجماع على أنه حجة وأما مفهوم المخالفة هذا وقع فيه نزاع الأكثرون على أنه حجة وهو حجة عند الأكثرين من الأصليين حجة عند الاكثرين فقد روى او ورد عن يعلى بن اميه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم هنا قيد القصر بالخوف مفهومه انه اذا انتفى الخوف ووجد الامن فلا قصر إذا انتفى الخوف وثبت الأمن ضده فلا قصر هذا النص ظاهر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس إذا فلا قصر فلا قصر قال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عندما عجب عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفهم صحيح أو لا صحيح بدليل ماذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم وإنما عدل عن ظاهر الآية بكون القصر صار صدقة كان عند الخوف ثم لزم فصار صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن مفهوم الموافقه ثبت ويثبت أيضا بالسنة التقريرية أقر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفه في فهم عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا القيود الوارده في الكتاب والسنة ليست عبثا ليست عبثا ولا بد أن تكون لفائدة وهي تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عن معدة وإلا لزم العدول عن الاخصر لا لفائدة في الغنم السائمة زكاء لو كان يستوي الحكم في المعلوفه والسائمة لقال في الغنم زكاة أيهما اخصر في الغنم زكاة إذا كان ذكر السائمة لا فائده منه ولم يقصد به تخصيص الحكم في المذكور نفيه عما عدا إذا ما الفرق بين يقال في الغنم السائمة زكاة وفي الغنم زكاة الحكم واحد والثانيه اخصر وأبلغ وأفصح لماذا؟ لأن المعنى إذا ادي بلفظين فلا يعدل عنه إلى ثلاثة إلا لحشف وهذا عدم فصاحة وبلاغه في الكلام فعينئذ نقول هذه القيود لو لم نعمل مدلولها ونقيد الأحكام الشرعية بها لصارت عبثة لأنها تكون وجودها وعدمها واحد وتخصيص أحدهما بالذكر مع السوائهما في الحكم ترجيح بلا مرجح لأن السائمة ليست أولى من المعلوفة اذا كان الحكم متساوي في السائمة والمعلوفه لما خاصه لما ذكر السائمه دون المعلومه هل هي اولى ليست باولى اذا كان الحكم متساوي في النوعين فذكر السائمه حينئذ دون المعلومه صار من باب ترجيح الشيء بلا بلا مرجح بلا مرجح وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفه وبعض المتكلمين وبعض المتكلمين قال لأنه ورد في النصوص الشرعية بعض ما يفيد مفهوم المخالفة فلم يعمل به فلم يعمل به نقول كون مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض المواضع لأن من قال بمفهوم المخالفة قيده بشروط ليس على إطلاقه ليس على اطلاقه ان عده الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حروف ثم قال فلا تظلموا فيهن انفسكم اذن قيد هنا الحكم بماذا اربعه اشهر سكذلك ما عداها يجوز الظلم ما عداها اذا اخذنا بظاهر اللفظ نقول يجوز الظلم لكن ليس مرادا هذا باتفاق ليس ليس مرادا باتفاق نقول هذا لكونه مناسبا للواقع مناسبا للواقع فاذا نزلت الايه وفيها قيد لابد من اعتبار شروط اعمال مفهوم الموافقه ومنها الا يكون لبيان واقع أو مناسبه واقع معينه حينئذ لا يعتبر لا لا يعتبر وسياتي بيانه إذن قالوا لأنه ورد في بعض النصوص الشرعية مفاهيم مخالف مخالفة لا يمكن العمل بها مفاهيم مخالفة لا يمكن العمل بها ثم فوائد القيود كثيرة ولا يمكن أن يحكم بكون هذه اللفظة أفادت كذا دون كذا يعني يمكن الاحتراز باللفظ الواحد عن عدة أمور تخصيص أحد المعاني قالوا هذا ترجيح بلا, بلا مرجح ترجيح بلا مرجح فحينئذ ما, ما حكم المسكوت عنه الذي لم يقصد باللفظ قالوا يبقى على أصله وهو أنه مسكوت عنه فيطلب دليل من خارج لكن المرجح الاول وهو أنه حجه, أنه حجة ثم قال ودرجاته ست درجات ماذا مفهوم المخالف درجاته ست احداها مفهوم الغايه بإلى وحتى يعني متى نحكم بكون هذا اللفظ أفاد مفهوم مخالفة متى نحكم بكون هذا اللفظ أفاد مفهوم مخالف يعني له مواضع تلتمس فيه ليس على إطلاقه منها مفهوم الغاية بإلى وحتى وهو مد, مد الحكم باداه الغاية مد الحكم بأداة الغاية وأداة الغاية كما هو معلوم الاشهر إلى وحتى وإلى هي الأصل أتم الصيام إلى الليل أتم الصيام إلى الليل هذا مفهومه أنا ما بعد دخول الليل ليس محلا للصيام هذا مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة لماذا قيل به في الغاية قال لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف غاية وغاية الشيء هو منتهى فلو أثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية أتم الصيام إلى الليل إذن غاية انتهاء الصيام هو الليل لو كان الحكم ما بعد إلى مساويا لما قبلها أو مسكوت عنه ما فائده كونها حرف غاية ليس لها معنى بطل معناها الأصل وإنما المراد بإلى أنها تدل أن ما بعدها هو غاية لما قبلها فحينئذ ينتهي الحكم وهو ايجاب الصيام لقوله قوله الليل وما بعد الليل دخول الليل ياخذ حكما مخالفا لما لما قبله فيدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغايه لما بعد الغايه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل حتى تنكح فاذا نكحت حلت هذا المراد أو ليس المراده ليس المراد هذا مراد هو المراد وهو مفهوم المخالفه أن ما بعد حتى مخالف لما قبلها في الحكم فلا تحل له قال حتى تنكح إذا فإذا نكحت حلت له حلت له وهو حجة عند الجمهور وإليه ذهب معظم نفات المفهوم حجة عند عند الجمهور على ما ذكرناه من تعليل سابق أنهم أجمعوا على تسميتها حروف غاية ومعنى الغاية هي الانتهاء انتهاء الشيء ولا يفهم منه إلا كون ما بعدها مخالفا لما قبلها في في الحكم وإلا لو سوى ما بعدها أو صار مسكوتا ما الفائده منها لا فائدة فيها أنكره بعض المنكري المفهوم يعني أكثر الحنفية وبعض الفقهاء قالوا لأن هذا نطق بما قبل الغايه وسكوت ما بعدها دائما يحكمون على ما يقال بانه مفهوم مخالف بانه مسكوت عنه مسكوت عنه نقول هذا ترده اللغة ترده اللغه اثبت اهل اللغه ان ما بعد إلا أو حتى هذا مخالف لما قبلها في في الحكم الثانية مفهوم الشرط والمراد بالشرط الشرط اللغوي وليس الشرط الذي سبق معنا مقابل للسبب الماله والمراد به ما علق من الحكم على شيء باداه الشرط ان واخواتها كما في قول تعالى وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن وان كنا اولات حمل فانفقوا هذا المنطوق الحوامل تلزمه النفقه مفهومه دل على عدم وجوب النفقه لمن للمعتده غير الحامل غير الحامل لا تجب عليه النفقه اما الحامل فتجب دل بالمنطوق على وجوب النفقه للحوامل دل بالمفهوم على عدم وجوبها لغير الحامل وهو حجه عند الجماهير عند الجماهير بل قال الشوكاني في ارشاد الفحول انه لا ينكره الا اعجمي الا الا اعجمي لان هذه المفاهيم كلها كلها مأخوذة من لغة العرب، كلها مأخوذة من لغة العرب، وهو حجة لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط عدم المشروط وأنكره قوم كما سبق أنه يكون مفهوم المخالفة في حكم المسقوط عنه لما قالوا إنه إذا علق على شرط فحينئذ في الكلام لم يعلق الحكم إلا على شرط واحد ويحتمل حينئذ ان يكون ثم شرط آخر لم يذكر فحينئذ إذا قلنا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ماذا وبقي شرط لم يذكر هل صار مفهوم المخالفة معتد به قالوا لا نقول لا هذا ليس بالصحيح لأن الحكم هنا فيما دل عليه اللفظ لكن بالقصد لا بالتناول فما ذكر من شرط واحد نقول الظاهر والمراد هنا غلبة الظن توقف الحكم على ذلك الشرط فحينئذ ينتفي الحكم بانتفاع ذلك الشرط فلو كان ثم شرطا آخر لعلق عليه فإن علق حكم على شرطين وقد لفذ بالشرطين نقول يتخلف الحكم عنده تخلف الشرطين معا وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين معا إن رتب على شرطين أو ثلاث نقول الحكم لا يوجد إلا بوجودها معا فإذا تخلف واحد لا لا نقول بالمفهوم هنا لماذا لأن الحكم معلق على شرطين فأكثر لكن لا بد من التنصيص عليها فإذا لم ينص فعينئذ نقول الحكم معلق بغلبة الظن بغلبة الظن الثالث مفهوم التخصيص تخصيص هذا جرى على قول البعض أن ثم فرقا بين التخصيص والصفة لكن لا يظهر وجه للفرق بينهما لأن المفاهيم كلها تخصيص المفاهيم كلها تخصيص وإنما التخصيص يعتبر نوعا من الصفة يعتبر نوعا من الصفة لذلك لا فرق بين الثالثه والرابعه لا فرق من جهة الأحكام والمعنى الثالثة والرابعة لذلك لما عرف مفهوم المخالفة قال كدلاله تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا ما هي اوجه هذه التخصيصات هي مفهوم الغاية مفهوم الشرط مفهوم الصفة الاخرين والعدد واللقب الاخرين إذن لا فرق بينهما مفهوم التخصيص نقول هذا نوع من مفهوم الصفة لأنه ذكر تعليق الحكم على صفة وهي اسم عام وهو أي مفهوم التخصيص أن تذكر الصفة عقيب لسم العام في معرض الإثبات والبيان في معرض الإثبات والبيان يعني في سياق الاثبات والبيان لذلك قيدها أن تذكر الصفة عقيب لسم العام إذن عندنا لفظ عام ثم تأتي بعده صفة نقول هذا مفهوم التخصيص عند المصنف بهذين القيدين صفة ويسبقها لفظ عام في بياني او في معرض البيان لهذه الاحكام المذكوره في اللفظ كقوله في سائمه الغنم الزكاه في سائمة الغنم الزكاة على ما ذكره هو هو من جهه المعنى صحيح المثال لكن على ما ذكره نقول المثال غلط وليس بالصحيح وانما الاصح ان يقال في الغنم السائمه الزكاه صحيح هو يقول ان يذكر تذكر الصفه عقيب لاسم العام اين الاسم العام هنا في سائمه الغنم ما اين عقيبه عقيبه بعده يعني ما يصح على هذا اللفظ وانما يصح على لفظ آخر في الغنم السائمه الزكاه الغنم هذا اسم عام يشمل السائمه والمعلوفه والمعلوفه السائمه هذه صفه ذكرت عقيبا لاسم العام إذن هذا نوع واحد أراد به بالتخصيص أراد به نوعا واحدا من مفهوم الصفة وهو فيما ذكر اسم عام ثم تلاه صفة ثم تلاه صفة وهذا سبقا له من المخصصات من المخصصات لكن له مفهوم, له مفهوم ولله على الناس حج البيت من استطاع نقول مفهوم بدل البعض هنا أن غير المستطيع لا يلزمه الحج هذا مفهوم المخالفة أثبتنا الحكم بوجوب الحج على المستطيع ونفيناه عن غير المستطيع هذا هو عينه مفهوم المخالفة أن تذكر الصفة عقيبا الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أما في سائمة الغنم الزكاة هذا يدخل فيما في الرابع لا في هذا فذكر اسم العام في الغنم ثم تلاه صفة فنقول أفاد ماذا؟ أفاد التخصيص أن الحكم حكم الزكاة متعلق بالمعلوب بالسائمة فقط وأما المعلوفة فينفى عنها الحكم وهو وجوب الزكاة وبعضهم يعرفه وهذا يتعلق بما بعده مفهوم الصفة أن يقترن بعام صفة خاصة أن يقترن بعام صفة خاصة وعليه على هذا التعريف مثال المصنف صحيح لأنه اقترن باسم عام بعام صفة خاصة كذلك أن يقترن باسم عام صفة خاصة وهنا حصل لأن الصفة عندهم ليست مختصة بالنعت عند النحاء بل قد يكون مضافا وقد يكون مضافا إليه قد يكون حالا قد يكون نعتا كل ما يفيد معنا زائدا على الموصوف فهو صفة عنده فهو صفة فعليه إذا قيل أن اسم عام بصفة إذا مطلق الاقتران لا يشترط فيها أن يتقدم الاسم العام ثم يعقبه صفة تعقبه صفة يقول لا مطلق اقتران اسم عام بصفة نقول هذا هو التخصيص أو هو تعليق الحكم باحدى صفتي الذات فيشمل المثالين في الغنم السائمه زكاه وفي سائمه الغنم الزكاة إذن كلاهما مثالان لمفهوم الصفه كلاهما مثالان لمفهوم الصفه في سائمه الغنم هذا وقعت الصفه هنا مضافا في الغنم السائمه هنا وقعت الصفه نعتا على ما هو المشهور عند عند النحاه في سائمة الغنم الزكاة إذن فهم منه عدم الوجوب في سائمة غير الغنم ليس كذلك في سائمة الغنم لا شك أن الغنم الحكم مختص بالسائمة طيب سائمة البقر يشمل أو لا يشمله لا يشمله لانه قال في سائمة الغنم حينيذن خص الحكم بالغنم واخرج سائمه غير غير الغنم هكذا قال بعض وهو حجه وهو حجه يعني عند الامام احمد ومالك والشافعي لغه يعني اخذ من دلاله اللفظ اللغويه بسياق الكلام كما سبق ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر ان يثبت الحكم في أحد هكذا عندكم فينتفي في الآخر مثل ماذا مثل الأيم أحق بنفسها والبكر تساذا هذا ما عنول له بعضه بالتقسيم أن يثبت الحكم في واحد وينفى عن الآخر الأيم أحق بنفسها والبكر تساذا تقسيمه إلى قسمين اثنين قابل الثيب أو الأيم بالبكر وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر لأن الحكم لو عم القسمين ما الفائدة للتقسيم لا فائدة إذا قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستاذا إذا قسم فأثبت لكل قسم حكما خاصة مفهومه أن ما أثبت للقسم الأول منفي عن الثاني وما أثبت للقسم الثاني منفي عن, عن الأول لماذا؟ لأننا لو لم نقصر الحكم على المذكور كل قسم بحده لما كان فائد للتقسيم لصار عبثاً وهنا نحن نتحدث عن الشرع والشرع الأصل أنه حكيم فصيح فحينئذ نقول إذا قسم ورتب على كل قسم حكم نقول ينتفي الحكم عن القسم المقابل ولذلك قال ومثله أن يثبت الحكم أو يثبت الحكم في أحد يعني في أحد القسمين فينتفي في الآخر لماذا؟ لأن هذا هو فائدة التقسيم لو لم ينتفي عن الآخر لما جعل للتقسيم فائدة الايم أحق بنفسها إذن البكر تستعدى لو لم يذكر البكر مثلا أو ذكر البكر نقول الايم احق بنفسها الرابع مفهوم الصفه وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرا وتزول يعني وليست شرطا ولا غايه ولا عدد وليس شرطا ولا غايه ولا ولا عدد بعضهم قال ابو المعالج جويني يقول الصفه مفهوم الصفه هو راس المفاهيم راس المفاهيم لماذا لأن كل المخصصات او كل المفاهيم الأخرى يمكن ردها إلى الصفة فلذلك قال لو عبر أو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها لو, لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها لماذا؟ لأن مقصودهم تقييد الموصوف من جهة المعنى بما دل عليه اللفظ فحينئذ الظرف المكاني هذا وصف للمضروف الظرف المكاني وصف للمضروف لأنه وصف بكونه في مكان كذا وكذلك الظرف الزماني وصف للمضروف كذلك العدد كذلك الغاية كذلك الشرط كلها في المعنى أوصاف حينئذ مفهوم الصفة اعم الجميع اعم الجميع وهو تخصيصه ببعض الأوصاف كصفة السوم في قوله في سائمة الغنم الزكاة خصصه بصفة معينة والصفة هنا أعم من النعت النحوي فيشمله نحو في الغنم السائمة زكاة هذا السائمة هذا نعت النحوي ونعت اصول صفة والمضاف نحو في سائمة الغنم سائمة هنا وقعت الصفة مضافا وفي المضاف إليه مطل الغني ظلم اذن مطل الفقير ها ليس بالظلم نعم مطل الغني ظلم الغني احترازا عن عن الفقير كذلك الحال وانتم عاكفون في المساجد اذن لا اعتكاف الا في المسجد لا اعتكاف الا في المسجد من باع نخلا مؤبرا مؤبرا اذن غير المؤبر لا يلزم الحكم فثمرتها للبائع اذن نقول تخصيصه ببعض الأوصاف ليس المراد به الصفة النحوية بل قد تكون الصفه هنا في المضاف أو المضاف إليه أو الحال هذه الصفة قال تطرا وتزون ليست بلازمة لانه لو كانت لازمة حينئذ لا يحصل بها الفرق لا يحصل بها الفرق الطول والقصر هذه ليس لها كونه اعرابيا كما سأتينا في القياس هلكت واهلكت كونه اعرابيا كونه جاء يصيح كونه يقول هلكت وأهلكت, واهلكت كل هذه اوصاف نقول هذه لا تؤثر في في الحكم وانما الوصف الذي يمكن اعتباره ويكون بشرط انه يطرا ويزول هذا الذي يمكن اعتباره ويجعل له مفهوم مثل الثيب أحق بنفسها الثيب احق بنفسها فالثيوبه وصف خصص به حكم الأحقية وهو يطرا وهيسو يطرا يعني لم يكن ثم كان ليس بوصف لازم لم يكن ثم كان لانه اذا كان لم يرتفع اذا وجد لم يرتفع وبه قال جل اصحاب الشافعي يعني بمفهوم الصفه جل اصحاب الشافعي وسدل لكونه حجه بانه لو لم يدل عليه لغه لما فهمه اهلها قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اي مطل الغني ولذلك جاء في الصحيح مطلغني ظلم قال ابو عبيد وهو امام في اللغه يدل على ان لي من ليس بوادد لا يحل عقوبته وعرضه هذا امر لغوي يعني مرجعه الى اهل اللغه وهو قوله ولو اختار التميمي هو ابو الحسن مذهل الإمام احمد انه ليس بحجه وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين لماذا قال احتمال المتكلم غفلا وهذا بعيد في الشرع لاحتمال المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي علق الحكم به ما اراد هذا ممكن يقع في كلام الناس أنه يصف ثم لا يستحضر الحكم الذي قد يخرج به هذا الوصف يقول هذا انتفاؤه في الشرع واضح لا يمكن ان يعلل بالشرع الخامسه مفهوم العدد مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة إذن لا أقل ولا أكثر الحكم هنا مرتب على ثمانين يعني ثمانين فيبقى العدد كما هو لا تسع سبعين ولا واحد ثمانين إذن كذلك فيعلق الحكم على المذكور وينفع عما عداه وعما عداه أقل أو أكثر ليس دائما يكون مخصوصا بالأكثر في العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل قول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان لا تحرم المصة والمصتان إذا ما فوق الرضعتين تحرمان ما فوق الرضعتين تحرمان لكن هذا معارض من حديث عائشة ثم نسخنا بخمس معلومات لكن المراد المثال فقط عند الأصليين يذكرون المثال ولا يريدون تحقيق المسألة والشان لا يعترض المثال اذ قد كفل الفرض والاحتمال وشان لا يعترض المثال إذ قد كفل والاحتمال لا تحرم المصة والمصتان المص عينها والمصتان لا تحرمان وانما ما كان اكثر ثلاث وما فوق يحرم ومثل حديث القلتين اذا كان الماء قلتين او بلغ الماء قلتين لم يحمل مفهومه أن ما دون القلتين يحمل خبث وإن كان هذا الحديث فيه نزعله هل هو مفهوم عدد أو مفهوم شرط الجمهور على أنه مفهوم عدد لكنه ظاهر أنه مفهوم عدد في ضمن مفهوم شرط ونص على ذلك الشوكان في وبل الغمام وبه قال مالك وداود وبه أي بمفهوم عدد قال مالك وداود وبعض الشافعية لأن يعرض تحديد عن فائدة لأنه يرد الزانية والزان فجلدوا كل واحد منهما مئة لو قلنا هذا لا مفهوم له إذن لم أحدد بمئة صار عبثا صار عبثا حينئذ لأن لا يعرض تحديد عن فائدة قالوا بمفهوم العدد حينئذ إذا علق الشرع على عدد معين الأصل بقاؤه الأصل بقاؤه بقاؤه. ولان العدد وصف في المعنى للمعدود فهو كمفهوم الصفه في الحجيه كانه في المعنى صفه خلافا لأبي حنيفه وجل اصحاب الشافع قالوا لان العدد في معنى اللقب العدد في معنى اللقب واللقب كما سياتي عند الاكثرين لا مفهوم له والاصح انه يعتبر مفهومه والحجه في اللغه الحجه في اللغه السادس مفهوم اللقبي وهو أن يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم بحكم والمراد بالاسم هنا ما ليس بوصف فيشمل الجامد ها الذي هو دال على ذات فقط أو على معنى فقط ما دل على ذات فقط كالأعلام علام الأشخاص وأسماء الأجناس نقول هذه تدل على ذات فقط او معنى فقط زيد نقول خالد في البيت خالد في البيت خالد هل مفهومه ان عليا ليس في البيت ليس له مفهوم نقول له مفهوم نقولنا خالد معناه خالد الذي يكون في البيت وما عداه فهو منفي عنه الحكم فخالد فعمرو بكر ليس في البيت نقول هذا مفهوم اللقب مفهوم أن يعلق الحكم على لفظ جامد ليس له معنى هل له مفهوم أو لا الاكثرون على أنه ليس له مفهوم مفهوم اللقب وهو أن يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم بحكم وهذا الاسم المرض به ما يقابل الصفه وهو الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعالم بأنواع ثلاثه وأسماء الجموع هكذا نصر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنكره الأكثرون وأنكره الأكثرون بالواو أنكره الأكثرون وهو الصحيح يعني الإنكار لمنع جريان الربا في غير الأنواع الست لأنه لو قيل به كلام هنا فيه نوع يعني عدم وضوح وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الست لو قيل بمفهوم اللقب لقيل الذهب بالذهب والفضة بالفضة السته التي ذكرت في الحديث ما عداها لا يدخله الربا لأن الذهب هذا اسم جامد والفضة اسم جامد والملح اسم جامد والتمر اسم جامد إذن بمفهومه لو قلنا بالمفهوم لو ذكرنا المفهوم اللقم له مفهوم حينئذ لن تفر الربا في غير الستة كما هو قول من حزم رحمه الله لو قلنا بالمفهوم لن تفر ربا دفعا لهذه التخصيص تخصيص الربا بالستة المذكورة في الحديث دفعا لهذا نقول مفهوم اللقب ليس ليس بحجة لكن هذا الدليل يحتاج إلى نظر وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير أنواع الستة في غير الأنواع الستة يعني مراده كما بين في الحاشية أن الأكثر منع الاحتجاج بمفهوم اللقب لما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة منصوص عليه في الحديث وهو مخالف لمذهب أكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الأصناف الستة المذكورة فكان الأوضح أن يقول لما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الأصناف الستة لكن هذا الدليل يحتاج إلى نظر وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة وهو حجة عند أحمد ومالك وداود والصيرف والدقاق والدقاق لكن الأكثر على عدم اعتباره وجعلت تربتها طهورا على قول بمنع مفهوم اللقب وجعلت تربتها طهورا هنا قيد الحكم بماذا بالتربة إذن الحجر لا يتيمم به لو قلنا بالمفهوم أن مفهوم اللقب معتبر حينئذ قوله وجعلت تربتها طهورا منع التيمم بالحجر إذا قلنا تربتها له مفهوم نمنع التيمم بالحجر إذا قلنا لا مفهوم له نقول ماذا يستوي الحكم في الحجر وفي وفي التراب بل بعضهم قال القول بمفهوم اللقى في بعض الأحوال قد يكون كفرا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله غيره ليس ليس برسول لأن محمد هذا لقب قلنا له مفهوم معناه تثبت نقيض الحكم لغيره إذا غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسل وهذا كفر هذا كفر لكن هذا معلوم بادله خارج ليس بنفس النص إذا نقول مفهوم اللقب هذا فيه خلاف والأكثرون على المنعي الأكثرون على المنعي ثم شرع في بيان النسخ ونقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد